الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء طارت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ضعثرت علمت نفس ما قدمت وأخضرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 دراك ما يوم, الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذي لألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين